الحمد لله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الاحوال على التفصيل والاجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك فصلوات الله وسلامه عليه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 من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا ايها الناس ان الادواء في المجتمعات المسلمه متنوعه على تكاثر تدب بين صفوفها كدبيب النمل وهي لا تشعر وهي ادواء تتفاوت تفاوتا ظاهرا في الفتك والإضعاف وان من بين هذه الادواء الفتاكه داء الترف والكسل والعجز الذي يهلك الافراد والامم ويقوض بنيان المجتمعات بعد ان يذكي فيهم روح الانانيه والاتكاليه المفرزين للبطاله والضياع فيعمون حينها عن مسالك التشييد والبناء والجد والعمل فضلا عن مسالك العدل والاخاء والمساواه ثم ان النتاج الايجابي للمجتمعات المسلمه التي تنشد الرقي والسمو وبطاقاتها وثرواتها مرهون بمدى تحقيقها لمبدا العدل والمساواه والاولويه للتفوق والامتياز وعدم اهدار الفرص عن ذوي الكفاءات ناهيكم عن الاحتكار فيها والجثوم على ثغرات النهوض ببسطاء الاهليه على حساب ذوي الكفاءات والمواهب الظاهره وان من سمات المجتمع المسلم الرشيد الواعي انتشار العدل والمساواه وخفوت الظلم والانانيه والاثره وحب الذات وقد راعى الاسلام وقد راعى الاسلام مبدأ الأحقية, مبدا الاحقيه والكفاءه والامتياز في المجتمع المسلم وقدم ذويها على من دونهم تقديرا لتفوقهم واعترافا باهليتهم فقد جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ام القوم اقراهم لكتاب الله الحديث رواه مسلم وصح من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في قصه مشروعيه الاذان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له القه على بلال فانه اندى منك صوتا وقد كان صلى الله عليه وسلم يمتحن الصحابه في القوه والرمي حال تجهيز الجيش حال تجهيز الجيش للغزو فيقدم الكفء القوي ولذلك رد رافع ابن خديج رضي الله عنه يوم بدر لعدم كمال الأهلية. إذا فالإسلام جعل جعل للكفاءة والأهلية من المحل والعناية والاعتبار ما يكفل به لكل مجتمع واعي أن يحيا حياة الجد، أن يحيى حياة الجد والاستقرار والتوازن في الاحتياج والإنتاج. ولأجل ذا فان المجتمع الذي يسوده احترام بعضه بعضا وتقدير اصحاب الكفاءات والاعتبار بالاولويه للاهليه وذوي الامتياز لا يعد مجتمعا متكامل الرؤى متحد المضامين قد بنى اسسه على شرعه من الحق والعدل والالتزام بالقيم والمثل المرعية بالقيم والمثل المرعيه بيد ان في كثير من المجتمعات المسلمه خللا وفتوقا اخلا بموازين العدل والمساواه عندها بل قل ان تجد الاعتبار الكفاءه والاهليه محلا في ميادين العمل والعلم عندها فنشات في ميادينهم افه فتكت بعجله التقدم والنمو والنهوض للافضل افه برز دورها جليا في اعاقه عمليه البناء والتطوير وتشجيع المواهب وشحذ الهمم انها آفة ما يسميه عوام الناس بالواسطه او الوساطه التي صار لها في كثير من المجتمعات المسلمه انتشار متزايد وتاثير بالغ في مناح الحياه العلميه والعمليه وقد اكتنفها كثير من السلبيات التي انعكست بالضروره على الفرد والمجتمع وان كان ثم ايجابيات ما فستكون ايجابيات فستكون ايجابيات محدوده وقاصره في الوقت نفسه والواسطه عباد الله ظاهره التبس على كثير من الناس مفهومها فاصبحت بارزه الخطوره حيث انها تودي بالمجتمع الى تفشي روح الانتهازيه ليصبح التعامل ليصبح التعامل ليصبح التعامل مع الفرد بمقدار ما يحمله من معرفه وصله ومصلحه شخصيه لا بما يحمله من كفاءه وقدره واولويه وكل ذلك وكل ذلك منتج للتراجع الايجابي ومولد للغبن والتردد في العمل والاداء وحاجب للابتكار والابداع والتطور الذي ينعكس على المصلحه العامه للمجتمع بالسلب والفشل دون ادنى شك او مماراه بل لقد وصلت الحال ببعض المجتمعات الى ان يشعر الفرد انه لن يحيى حياه متكامله أنه لن يحيى حياه متكامله بدون الواسطه فلن يستطيع العمل الا بها ولا السفر الا بها ولا الدراسه الا بها ولا التجاره الا بها ولا العلاج الا بها ولا تخليص الاعمال الا بها وان مما يزيد الامر عله والطين بالله ان يراها البعض من الناس بسبب تفشيها مبررا لللجوء اليها وممارستها في كل نواحي الحياه كيف اتفق في حين إن في حين ان حقيقتها حاله من الافلاس تعتري اصحابها كما ان الظروف الاجتماعيه ليست مبررا للجوء الى الواسطه التي تودي بصاحبها الى هضم حقوق الغير وحرمانهم مما هم اهل له قبله وان مما لا شك فيه ان تفشي مثل تلكم الافه في مجتمع ما لن يدع لها في نهوضها حلا ولا عقدا ولا اثرا لكفاءاتها في منافعها العامه وانما تكون خاضعه للمصالح الشخصيه والعلاقات المنفعيه ليجلب المجتمع على نفسه غائله التخلف غائلة الفاقه والتخلف ويذكي في اوساطه شرر الحسد والتباغض والتغابن وقلب المعايير على مبدا المصالح الشخصيه لا على مبدا الصالح العام والقبول للاصلح واذا كانت الواسطه هي مساعده الغير في تحقيق رغبته نحو امر مخصوص فاننا لا نقصد بذلك عباد الله فإننا, فإننا لا نقصد بذلك الشفاعه التي عدها الاسلام مبدا ايجابيا يقوم على اساس الارفاق يقوم على أساس الارفاق بالغير ونفعه عند الاستطاعه تحت قاعده التعاون على البر والتقوى والسعي في قوا والسعي في قضاء حوائج الناس ومصالحهم عملاً بقوله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها وبقوله صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء رواه البخاري ومسلم غير أن كثيراً من الناس قد توسعوا في استعمال هذا المبدأ وأساءوا فهمه فأقحموه في غير ما وضع له حتى اصبح ظاهره كثيره التفشي في المجتمعات المسلمه على نحو ما ذكرنا لكم انفا فتحول الامر من كونه محلا للارفاق الى كونه محلا للمضاره والمضاره لم تات في كتاب الله الا مذمومه مرفوضه كقوله تعالى لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده وكقوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم وكقوله ولا تضاروهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن وفي الحديث الحسن الذي رواه احمد والدار قطني وابن ماجه وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار بارك الله لي ولكم في القران والسنه ونفعني واياكم بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة قد قلت ما قلت إن صوابا فمن الله وإن خطان فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله إنه كان غفاراً الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فيا أيها الناس إن من سوء استعمالات الشفاعة أو الواسطة لدى كثير من الناس أن جعلوها نوعا من الفتوة ونزع المراد بقوه المعرفه او المصلحه المتبادله او الكذب احيانا بقطع النظر عن استحقاق المشفوع له او لا او اولويته بهذه الشفاعه او لا وبقطع النظر وبقطع النظر ايضا عن الامر المشفوع فيه اهو حق للغير او لمن هو اولى واميز ام لا بل بلغ الانحراف في هذا المفهوم مبلغًا جعل فيه صاحب العدل والإنصاف والحرص على حقوق الآخرين وأولوياتهم متشددا نشازا بخيل الجاه عاري النفع والبذل وهذا لعمر الله وهذا لعمر الله هو الفساد في الفهم والسوء في الظن والتفكير بعقل المصلحة الشخصية لا بمنطق العدل والإنصاف والمساواة ولذلك لم تترك هذه المساله في شريعتنا الغراء سبه للا دون ما تبيين وتوضيح ليكون الناس في ذلكم على بينه ووعي تام بمرادها ومآلاتها ومقاصدها فجعل اهل العلم للواسطه او الشفاعه وجهين اثنين الاول منهما الوجه المحمود وهو ما كان لوجه الله تعالى وكان من باب الارفاق ولم يكن فيه حرمان من هو اولى واحق من جهه الكفاءه التي تتعلق بها القدره على تحمل الاعباء او النهوض باعمال الامر المشفوع فيه على احسن وجه فهذه شفاعه محموده حظ عليها الشارع الحكيم كما في قوله تعالى من يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها وكما في قوله صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجر وقوله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه رواه مسلم واما الوجه الثاني فهو الوجه المذموم وهو ما كان فيه تعد او حرمان لمن هو احق بذلك فهي هنا محرمه لانها بغير حق اضافه الى ان فيها ظلما لاولي الامر وذلك بحرمانهم من عمل الاكفاء واعتداء على المجتمع بحرمانه ممن ينجز اعمالهم على احسن وجه وطمسا لمعالم التفوق والانجاز واهدارا للمواهب والقدرات التي ينشدها كل مجتمع سوي والله جل وعلا يقول ومن يشفع شفاعه سيئه يكن له كفل منها ومما ينبغي التاكيد على بيانه والحذر منه في هذا الباب استغلال مبدا الشفاعه في الحصول على مكاسب مالية أو نحو ذلك، مما يحيل مبدأ الشفاعة أو الواسطة عن مقصدها، وهو الارفاق وقضاء حاجات الآخرين إلى المعاوضات وتبادل المنافع بها. فقد جاء من حديث أبي إمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها، فقبلها منه، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، رواه أحمد. ابو داود وهو حديث حسن وسبب ذلكم عباد الله ان اخذ الهديه على الشفاعه فيه نوع معوضه والمعاوضات في الشفاعات قد توصل الى الشفاعات الباطلة التي فيها هضم لحقوق الاخرين او وقوع في باطل ما فتتطلع النفوس للشفاعه او الواسطه من اجل الحصول على عوض او عرض دنيوي اما الشفاعه في حدود الله عباد الله فذلك امر قد حسمه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لاسامه بن زيد رضي الله تعالى عنهما حينما كلمه في امر المخزوميه التي سرقت اتشفع في حد من حدود الله فقال اسامه استغفر لي يا رسول الله الحديث رواه البخاري ومسلم هذا وصلوا رحمكم الله على خير البريه وازكى البشريه محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعه